بوك تو آرطن ثمانية عشر ثمانية عشر ستادنين <تصفيق> تنظيف المنزل تنظيف المنزل إذا إذا لرد اليوم هو السبت Idag har vi Idag har vi tid. Idag har vi tid. Idag tid. Idag har vi Idag vi tid. Idag nu vi Idag har vi tid. Idag städar vi har vi Enna unavifulhammam. Enna unavifulhammam. Min man tvättar bilen. Zaouji, jagsilu sejara. Zaouji, jagsil el sejara. Barnen tvättar cyklarna. El atfall, unavifuna derajet. El atfall, unavifun el derajet. Farmor, mormor, vattnar blommorna. El-jadda, taski al-zuhur. el taski al-zuhur. Barnen, städar barnkammaren. El-atfal, yurettibuna ghurfata el-atfal. El-atfal, Min man städar sitt skrivbord. زوجي يرتب مكتبه. زوجي يرتب مكتبه. أضع الغسيل في الغسالة. أنا أضع الغسيل في الغسالة. في الغسالة. أنا أضع الغسيل في الغسالة. أنا أضع الغسيل في الغسالة. أنا, أنا الغسيل أنا أنشر الغسيل Jag stryker tvätten أنا أكوي الملابس Fönstren är smutsiga النوافذ وسخة النوافذ وسخة Golvet är smutsigt الأرضية وسخة. الأرضية الصحون وسخة. پوشلینت اسمت سید. الصحن وسخة. الصحن Vem puttar fönstren؟ من ينظف النوافذ؟ من ينظف النوافذ؟ Vem dam من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ ذام ديسكار. من يغسل الصحون؟ من يغسل الصحون؟